أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان حمنا Maligyo ng tiim, siya kana ang buoy, siya kada رِمَانٍ دُونِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ تُغَاضِبِ وَاللَّهُ رِزْقٌ مَنْ إِنَّمَا نَتِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Watan kong din ang tinawag